ا ل و س م قالو دخلت اواه جهز لنا الجيب يا الافي يالله بغيت النشا نواه سيله على ا ل م م ل ك ة ضافي والبرق تسري على ضواه صوت الراعي ديرجف رجافي والبرقي تسري على ضواه صوت الرادي يرجف رجافي يملا خباريه وجبواه خباري يومين والمزنها ل ت ا ف ي الوسمه قالو دخلت اواه جهز لنا الجيب يا ل ا ف ي يالله بغيت نشانواه سيله على المملكه ضافي الوسمه قالو دخلت اواه جهز لنا الجيب ي الافي يالله بغيت النشا نواه س ي ل ة على المملكه ضافي النبيل دار ان خلا دواه خيران وطقوس وش عافي اقبل مطر يا حلو جواه لا هو براد ولا دافي 「ال> <ال 是是やわ ا ف ي والي ل معي طيب الخواه شفقن على الطيب وسنافي, وسنافي الوسمه قالو ودخلتواه جهز لنا الجيب يا الافي و ل دخلت لنا ل او اواخ جهز يالله بغيت النشانواه ساله على ا ل م م ل ك ة ضافي الوسمه قالو دخلت اواه جهز لنا الجيب يا ل ا ف ي يالله بغيت النشا نواه سيله على ا ل م م ل ك ة ضافي